من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء Al-Fatihah <Gülüyor>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 إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساد لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أفضل صارقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء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 قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقتم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم أن تفسترون أي أشهد عليكم سمعكم ولا أبصركم ولا أبصركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرة ولكن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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْؤُولٌ لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ أَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيِّنُوا له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 من الذين أضلنا من الجن والانس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا وهم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 وَاعْمَلِ الصَّالِحَ وَقُلْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نفظ فاستعذ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كن تُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير اَفَمَن يَنقَضُ الفَاءَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن جَاءَ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِي الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِالرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إن ربك لذو مغفرته وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفع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 أَيُّ مَن يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن حِصًى لَّيَسْأَمُوا الْإِنسَانُ من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد غراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائما، ولئر جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنات، فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا، ولن من عذاب غريب. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا مسموا الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به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 ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا